أيها الأخوة هذا هو الشريق الخامس والخمسون من تفسير سورة آل عمران فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه الله ما عنده من الملاخ زكي أي شبه الكفر بالصلعة التي تباع وتشتر وحذف المشبه به نعم لكن رمز إليه بشئ من اللواتب هو الشرق طيب هذا على أنها مكنية على أنها تصليحية تبعية حذف المشبه وهو الكافر لا لا التص... التصليحية التبعية معناها أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشتوق فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه على اختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل السعارة التصريحية التبعية عرفتم نعم اتركوا هذا ما ماذا ما انا ظننت في دراسه السابقه طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا ان ما يريد لهم خير لانفسهم اشكال نحوي خالد ان رفع خير نعم خبر عنه خبر عنه الاسم النصو الماء طيب هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن ها. غير جارية على القواعد ها. القاعد المعروف الآن عن نفس الأمن عن ماء لأنها اسم المصر. وهنا كتابتها كأنها أداة حصل هي عسل طيب ما معنى الإملاء؟ أنما نملي له ما معنى نملي له أم لا له نملي له أنما نملي له نملي له. في قوله تعالى يزداد إثما آدم زكري هل هي للتعليم أو للعاقبة تعليم يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثل. فيكون الله التعريم... تعالى قد أراد منهم شررا فهد حتى لم حتى وإنما الكفر كان إنها كان يعني باعتبار الفعل الله يجوز أن نجعلها التعليم وباعتبار الفعلهم ما, ما هم عليه تكون للعاقب هو لابد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لعجل النزل وإثمن لكن الله عز وجل قد يحب ذلك الحكمة التقضي هذا أظنتين من الفوائد من الفوائد قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليدر ما نافيه وكان فعل ماضي ناقص واللام يسمونها يسمونها لام الجحود يعني لام النفل وهي التي تأتي بعد كون ممثي إما ما كان وإما لم يكن مثالها في مكان هذه الآية ما كان الله ليذق ومثالها في لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم وسميت لام الجحود والجحود والنفي لأنها واقعة في سياق النفي أين النفي لم يكن أو ما كان هذا من وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي أو بأن مضمرة وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب، وقول ما كان الله يعني أن هذا ممتنع، غاية الامتناع. إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن، فإنه يعني الامتناع، أنه ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع. أن يفعل كذا وهذا الامتناء ليس امتناءاً لعدم القدرة عليه فهو قادر لكنه امتناع شرعي أي يمتنع بحسب ما تقضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقول ليذر أي ليترك وقولها المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب هذا مستحيل على الله وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين أما الكافرون الخلص فهم متميزون بماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به ولا يخفى ولا تخفى حالهم على أحد وأما المؤمنون الخلص فكذلك أمرهم واضح ظاهر يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص يناصر رحت بين المؤمن الخالص وبين المنافق لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معه. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا, إن قالوا آمنوا فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه عن من الخفاء والشكات حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز بمعنى يفصل يعني يفصل بين الخبث والطيب بما يخبر به عز وجل فإذا كنا نعمه كذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين لأنكم لا تعلمون الغيب والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب وهذه الآية مقيدة بآية الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسأل بين يديهم الخفية رشلة رشل هذه الآية تشبه أنا قلت رصد أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن استدراك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل، ولكن الله يسبِّح من رسله من يشاء. طيب الآن هذه هذه القطعة أو من الآية تصور حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم أناس أن فيهم أناسا يخفى أمره. يخفى أمره فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب لأن الله عز وجل لا يطلع أحداً على الغيب إلا من الثلان الرسول ويكون هذا عن طريق من طلعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي عن طريق الوحي ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر سر النبي عليه الصلاة والسلام مش بالآن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بس لأسماء رجال من المنافقين ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حليفة أفضل من حليفة وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية مرت علينا قريبا ما هي أن نطلب شيء معين ياسس الفضل مطلق نعم أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق وأن الفضل نوعان مطلق ومقيم. فهنا لا شك أن حذيف رضي الله عنه انتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل مما له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههم المهم أننا لا نعلم عن ما في قلوب هؤلاء ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولكن الله يجتبه من رسله من يشاء طيب ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية من محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي غيره غيره نعم ثم قال فآمنوا بالله ورسله يعني حققوا إيمانكم بالله ورسوله وذلك بالتصديق التام والانقياد بدون اعتراض لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي آمن بالله ورسوله وهكذا حال المؤمن حقا هو الذي ينقاد لامر الله الكوني فيرضى به وينقاد لامر الله الشرعي فينفذه ويدعن له معانا نقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرم فآمنوا بالله ورسله جمع رسول ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعو إليه ويبلغه الناس ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر لتبليغ والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس فآدم عليه الصلاة والسلام نبي لكنه ليس رسول ليس عنده أحد نبي وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه واتبعه على ذلك ذريته ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة فأرسل الله إليهم وأول من أرسل إليهم نوح وقولوا آمنوا بالله ورسله الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا كله فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة الإيمان بإيش بربوبيته أولوهيته أسمائه وصلاه الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي ويتضمن التعبد لله بشريعتهم في من ألزم على من ألزموا باتباعه ومن المعلوم أنه بعد بحث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شريعته نسخت جميع الأديان إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا نؤمن بأنه رسول الله حق، وأن الله أنزل إليه كتاب وأنه صادق فيما جاء بهنا رسالة وأما شرعه فلسنا مؤمورين باتباعه نحن نحن مؤمورون بالإيمان به فقط قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان هذا الإمام بالقلب التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى ولكن يعلم أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان وإن تحسن وتتقوى قد تقرن بالإصلاح فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم يعني اجتناب محارم الله أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواعي وهذا كثير من الأسماء إذا قرن مع غيره صار له معنى وإذا وحد صار له معنى لكن أيما أشمل وأعم إذا قرن أو إذا أفرد. ها؟ إذا أفرد إذا أفرد لأن إذا أفرد لأنه إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيراً من المعنى نعم قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة بالجوابية بالجملة الشرطية الفعلية ف وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية وقد أنشدناكم بيتاً في هذا الموضوع فمن يحفظه فؤاد وبما وقد طيب نعيدها نمرة ثانية ونطلب من الإخوة الجدد بعد أن نعيدها مرتين أن يتلوه عليه اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفس اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفس. ما أخذت من قبل أشرة أبد أي لا نقول أني ما سمعته من قبل اسمية طلبية وبما وبلا وبالتنفس ما سمعته من قبل اقرأ وبجامد وبما وقد وبالن وبالتلخيص طيب ما سمعته من قبل سميه الطلبيه في الجامعه مثل طيب ما سمعته من قبل يا افضل ناس سمعته اي يا نقه سميه الطلبيه وبما طيب خلاص يعني ما انا هذه السبع الجمل اذا وقع جواب الشرط فيجب أن تحترى به الفعل وقوله اجر يعني ثواب وسمى الله الثواب اجرا من باب التكرم والتفضل كأننا نحن مستأجرين ادينا العمل فنطالب بايش بالاجره مع ان الحق لله علينا لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة في متابة بعده وأصلح فأنه أفور رحيم طيب إذا نقول الأجر هنا إيش؟ الثواب؟ وسمى الله ذلك أجرا تفضلا منه كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب بالأجراء وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فهل الله فقير حتى نقرضه كلا ولكن هذا من باب إظهار الالتزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده وأوف بعهده أوف بعهده وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه قال فاغفر لي مغفرة إيش من عندك أضافها إلى عندية الله عز وجل ثم قال نات الفوائد أظن ها نعم يقول الله عز وجل ما كان الله إلى آخر يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها أن الله عز وجل لا بد أن, أن يميز الخبيث من الطيب أن يميز الخبيث من الطيب لقوله ما كان الله ليذر المبين على عليه فإن قال القائل بماذا يحصل الميز؟ يُن يحصل بالوحي في عهد النبوة يحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضاً فإن القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ ماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبيننا خوفه من من طيب ومن فوائد هذه الآية بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض بل لا بد من ميز هذا عن هذا ومن فوائدها بيان الحكمة حكمة الله عز وجل في أفعاله ومشروعاتها أيضا لقوج ما كان الله ليظلموا من أعدامه حتى يميز الخبيث من الطي ومن فائدها من متسام الناس إلى خبيث وطي لقوله حتى يميز الخبيث من الطيب وهذا كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يذكر قسما ثالثا وقال تعالى في سورة غود فمنهم شقي وسعيد ولم يذكر قسما ثالثا ففي العمل قسم الله الناس قسمين وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين فإذا قال قائلا أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن الناس إما مؤمن أو كافر ولا يمكن لأحد <تصفيق> أن يجمع بين الإيمان والكفر فالجواب أن يقال ليس به دليل لمذهبه لأن المؤمن إذا إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يستق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق بل هو من قسم الطيب لكن فيه خبث هو من قسم الطيب لكن فيه خبث وهذا الطيب غلب على خبثه كما أن الكافر أيضا الكافر وإن فعل ما يحمج عليه كالبر. والجود والمشجعة وطلاقه الوجه وما وماش ذلك هذه خصال إمام لكن خبثه أعظم من هذه الخصال فهو من قسم الخبثاء وليس من وليس من قسم الطيب إذن نقول هؤلاء ال هؤلاء المؤمنون الذين عندهم سبعة كفر من أي من أي قسمين من قسم الطيب الذي فيه خبث لكن طيبه يغلب على خبثه والكفار الذين الذي فيه خصال من الطيب من قسم الخبيث لا لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث وعلى هذا فلا تقسيم فلس هناك قسم ثالث نعم بينهما قسمان لكن ما غلب عليه أحد رصيف ومن طيب من فوائد هذه الآيات الكريمة أن أن من يدّع علم الغيب فهو كاذب من يا خالد سعد؟ وهو كان الله يطلعكم وما كان الله ليطلعكم الغيب فمن يدّع علم الغيب فهو كاذب بل هو كافر من تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة إلا الله ولأنه إذا ادعى عن الغيب فقد كذب مضمون قوله وما فعل الله ليطلعكم على الغيب ولكن ما المراد بالغيب المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا وذلك ما يكون وذلك الذي يكون في المستقبل أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن ناس دون أناس فهذا قد يطلع عليه الإنسان وإن لم يشاهده بخبر الجن الجن يسيحون في الأرض يذهبون شمالا ويمينا وهم سريع التصرف فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أوليائه بما شاهدوا في أراضي بعيدة فيكون هذا غيبا غيبا حقيقياً أو غيباً إضافياً، هاه؟ إضافياً، ومانى إضافي يعني بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيباً عنهم، والبعيدون عنه هو غيب. الآن الذي في الشارع هذا الجنب المستجد، ونحن هنا هو بالنسبة إلينا غيب، لا نقتله عليه. لكن لو دخل علينا رجل وقال رأيته في الشارع كذا وكذا نقول نحن لم نعلم غيب لكن أخبرنا عن أمر وقع شاهده من أخبرنا به فالمراد بالغيب الذي لا أعلمه إلا الله هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل فهذا لا يطلع عليه, لا يطلع عليه إلا الله فإن قال قائل ألس ألسنا إذا رأينا السماء مثلهمة والرعد, والرعد قاصفا والبرق خاطفا ألسنا نتوقع المطر نعم بل فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من عنه غير بل هذا مبني على القراءة قد يخطئ ظن وقد يأمر الله هذا السحاب يتمزع ولا ينطر لكن هذا حسب ما إيش حسب ما نتوقع ولسنا نقول هذا علم بل هو ظن مبني على قرائم المهم لأن لا يلتبس عليكم الأمر أن الغيب هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل أما الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من شاء من عباده بواسطة, بواسطة كالجني مثلا الجن يعلمون الغيب، يعلمون ما حصل في الأرض، ويخبرون به أولياءهم، يخبرون به أولياءهم. لكن من أولياء الجن؟ أولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين. فإن كانت أولياء الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذباح الجن. ومع أشبه ذلك فهذه ولاة إجرام، ولاة إجرام. لكن يقوش خلصاه محمد الله، إن الجن قد يتولون المؤمن لإيمانه، يحبونه في الله ويخدمونه في في أمره. قال وهذا جائز بشرطين. أن لا لا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وأن لا يستخدمهم في محرم انتبهوا أن لا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وأن لا يستخدمهم في محرم فمثل إذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا ها. هذا حرام شرك لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجد هذا حرام لكنه ليس بشيء يعني خدمه بدون شرك بدون حرام لكن استخدمه في شيء محرم فقال لهم مثلا اذهبوا إلى فلان فأرجفوا بإبله حتى تهرب وتشرب حرام نعم اذهبوا إلى فلان فآدوه روّعوه في بيته روّعوه في سوقه هذا أيضا حرام ولا يجوث فلو قال قائل إن استخدامهم حرام بكل حال لأن الله تعالى يقول ويوم يعشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل من الذي أجلت لنا قال من عرمت واكم خالنا فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم علي وهذا يدل على أن السنتاع الإنسي بالجني محرم بكل حال فالجواب على ذلك أن نقول اقرأ لا بعدها، حيث قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فهذا السمتاع استمتاع في ظلم ولا شك أنه حرام أما إذا كان السمتاعا بما ينفع وخل من من المحرم في طريقها وفي استخدامه فإن هذا لا بأس به نعم. إيش؟ أسباط. وين أسباط؟ يوم كنا عن النبي وقصود. ها؟ عن النبي وقصود. إيه. النبي وقصود. هل هو أمي أو؟ تعال مقر أسباط يعني أباء البني الصعيب. والمعنى والأصباط يعني والأنبياء من الأصباط وبعضهم يقولون هم أولاد عقوب فيها خلافة <تصفيق> <محطة> بما آتهم وهم فضله لهم بل هو شرط لهم ما بخلوا, به <محطة> ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حظ ونقول دوقة عذاب الحريم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أظن فيها أحد يتكلم عليه؟ من؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب؟ ماذا يسمي اللام نحات العلماء؟ هنا لأن الجحول وما هو الجحول لا إيش إيش لا النفل الجحول هنا بمعنى النفل وضابطها أن تأتي بعد كون منفل تمام؟ طيب وما معناها خالد إذا قل ما كان لكذا ما كان الله لكذا معناه أن يمتنع غاية الامتناع أن يفعل الله هذا الشيء وقوله ليذر المؤمنين معنى ليذر أي ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وش معنى يطرقهم على ما أنتم عليه يقول حتى على على ما أنتم عليه على اشتباه بين المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب طيب. قوله ما كان الله يطرقكم من الغيب يس والسلق ما صلتها لما قبلها السدره المعنى, المعنى, المعنى أن الله بيخبركم بالغيب بان تعلم ما من يعني ليطلعكم على ما في قلوبهم من النفاق أو غيره طيب إذن ما فيها استتراك ما فيها استتراك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما تماليه لا نقصب وما وما كان الله ليطلعكم على غير لا نعم تالي تالي يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا طيب قول ولكن الله يجتب من رسل من يشاء أو استدرام لكن الاستدرام طيب المعنى فيطلعكم على الغيب بواسطة الرسل طيب الفراصة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله لن يترك المجتمع الإسلامي في حيرة وشك بل لا بد أن يميز, يميز أن يفصل الخبيث من الطيب بذكر الأوصاف التي تنطبق على هذا وهذا ولا, ولا يكون هذا بأن يطلعكم أي يطلع كل واحد منكم على الغيب ولكن عن طريق الرسل طيب قوله وين تؤمن وتتقوا فلكم اجر عظيم يقرن الله بين الايمان والتقوى كثيرا فبمعنى تفسير الإيمان إذا قيل مع التقوى ما الذي قيل مع التقوى كلمه بس الايمان عمل للقلب نعم المقصود بالجوارح عمل الجوارح اذا يكون الإيمان بالقلب والتقوى للجوارح ثم قال الزوجان اخذنا الفوائد نعم ما تمنيش اخذنا بقى. وش وصلنا؟ نعم أخ... وش يعني ان شيء <تصفيق> لا لا هذيك هذيك الفلاته اللي قبلها فوائد اي لا رؤوس الاقلام بس لا شف هبل انا أن لا أن اني لا اذا انا بس أولا. طيب نعم نعم. بس. نعم. طيب. ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب دواسطة الرسل لقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباه الله واستفاهن على الخلق وهذا موجود في القرآن بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المستفين الأخيار ومن فائدها إثبات المشيئة الله عز وجل في قوله من يشاء ولكننا نقول كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة ليست مشيئة مجردة بل لا أن تكون مدرونة بالحكمة ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا إياه يشاء الله إن الله كان عليما حكينا فقال إن الله كان عريما حكيم إشارة إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته ومن فوائده من فوائد هذه آية وجوب الإيمان بالله ورسله عموما لقوله فآمنوا بالله ورسوله وقد بينا في تفسير كيفية الإيمان للرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله ومصادقون أما اتباعهم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم ومن فوائد هذه الآية أيضاً بيان منة الله على عباد حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضاً ولكن من الذي فرض ذلك عليه؟ الذي فرضه هو الله عز وجل من فوائد هذه الآية أيضا إثبات الجزاء إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل فكأما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا، فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. ثم قال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم نعم هو خيرا له يحسبن فيها ثلاث قراءات ثلاث قراءات الأولى ولا يحسبن والثانية ولا يحسبن والثالثة ولا تحسبن بالخطار وكلها قراءات سبعية يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العام لأن ذلك قد يوجب فتنة يقول الله عز وجل ولا يحسبا أي لا يضم الذين يبخلون بما آتهم الله والبخل هو المنع البخل هو المنع مع شح ولهذا عدي بالبأ ولم يقل يبخلون ما آتا بل قال يبخلون به أي أن يمنعوه مع شح ينشرحون به، وقول بما آتاهم أي أعطاهم الله من فضله وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كلهم بل هو من الله وبخلوا به أن يصرفوه فيما أمرهم الله به وهذا غاية ما يكون من الحمق أن الذي أعطاك وقال أصرفه في كذا تبخل فإن هذا من الحمق البالغ إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن إيش أن تصرفه كما لأنه فضله وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره من خيره لأن الفضل في الأصل هو الزيادة فالإنسان قد يعمل أحيان عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل وقد يخسر وقوله هو خيرا, هو خيرا لهم خيرا مفعول ثاني ليحسبه والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بخ لهم خيرا لهم بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل وقولوا لهم خير هنا اسم اسم تفضيل فلا بد من مفضل ومفضل عليه فما هو المفضل والمفضل عليه المفضل عليه هو البخل يعني هو أي خيراً لهم من العطاء يعني لا يظن أن البخل خير من العطاء فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء وهذا الظن خطأ هذا ظن خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وكم من إنسان يزداد ماله بالصدق؟ ولا تنقص الصدقة مالاً مع الاحتساب بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلافه. يقول عز وجل بل هو شر لهم، شر لهم من أين؟ من أي شيء؟ من العطاء هو شرق من العطاء والعطاء ليس فيه شرق لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق فيقول القائل منهم أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مئة نقص وصار تسعمائة فيظنون أن هذا شرق فيقول عز وجل إن المنع هو الشر ولهذا قال بال هو شر لهم شر لهم من أي شيء من العطاء فالعطاء خير والمنع شر بل هو شر لهم ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة السين يقول علماء النحو إنها للتنفيذ وتفيد التحقيق التنفيس معناه فصول الشيء عن قرب والتحقيق واضح يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون لأن السين تفيد التحقيق وتفيد أيضاً التنفيس وهو الشيء عن قرب فتفيد سيطوقون أن هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبة هذه العقوبة حتماً وعن قرب عن قرب من أين أخذ الحتمية من السيل الدال على تحقق الوقوع وأخذنا قرب لأن التنفيذ الذي تدل على السيل معناه القرب فإذا قال قائل إن تحققه معلوم، لكن كيف يكون قريباً؟ قلنا إن يوم القيامة قريب. قال الله تعالى وما أدرك إلا الساعة تكون قريبة. وقال تعالى وما أدرك إلا الساعة قريب. فالفيوم القيامة، وإن كان بعيداً في نظر الناس، لكنه في الحقيقة قريب. وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة قريب طيب وقول سيطوقون ما بحلوا به يوم القيامة أي سيجعل ما بحلوا به طوقا في أعناقهم طوقا في أعناقهم والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا التطوير فقال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة سجاعا أقرأ له زبيبتان يأخذ بالهزنتين فيقول أنا كنزك أنا مالك قال العلماء الشجاع الأقرأ هو الذكر من الحيات والأقرأ كثير السم لأن رأسه من كثرة سم قد تمزق شعره فهو أقرأ وله زبيبتان أي غدتان تشدهان الزبيب قد انتلاتا من السم فيأخذ بالزمتين يعني شدقين كما جاء مفسراً بالحديث ويقول أنا كنزك أنا مالك يقول ذلك توبيخ له فيزداد بذلك حصر هذا هو تفسير الآية الكريمة كما في صرح النبي عليه الصلاة والسلام وقولوا ما بخلوا به يوم القيامة سيحوقون ما بخلوا به يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه وهو كثير في القرآن الصوت هذا <تكلمة> ها <تكلمة> الله من خارج <تكلمة> ها تكلموا بالاخفضن صوتهم ولا يبعدهم شوي يعبر الله سبحانه وتعالى عن الجزاء بالعمل نفسه مثل سوى الزون ما كانوا يعملون وهنا سيطبقون ما بحلوا به وذلك لأن الجزاء من جنس العمل فكأنه هو العمل نفسه فلهذا يعبد الله عن كثيرا سيطوقون ماذا بحيو به يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم, هو يوم يبعث الناس وثم يوم القيامة لوجوه أربعة أو ثلاثة ثلاثة يقوم الناس فيه لرب العالمين ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه العدل يقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى ألا يظن أولئك أن مبئثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكذلك يقام فيه القسط لقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والثالث يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلهذا سمي يوم القيامة يقول ولله ميراث السماوات والأرض لله اللام هذه للاختصاص وهي والجار مزور خبر مقدم وتقديمه يفيد الحصر أي أنه له وحده لله وحده والميراث انتقال المال من سابس إلى لاحق كانتقاله من الميت إلى الحي فمن الذي يلث السماوات والأرض ويبقى بعدها هو الله ولهذا قال والله ميراث السماوات والأرض لا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل ومناسبة هذه الجملة لما بعدها واضح، وذلك أن الذي يبخل بماله، إنما يبخل به ليبقى له، فبين الله أنه لن يبقى لماله، لا بد أن يموت، ويارته ورثته، ثم ورثته يموتون، ويارته ورثته، ثم هكذا إلى أن ينتهي الارث إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهر جدا يعني امنع أولاة سوف تخلف مالك من بعدك ويرثه وراثتك ومن ورائه وراثتهم إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل فتفارق أنت جميع مالك ويقول من بعدك وقال والله بما تعملون خبيث فيها قراءة تعملون ويعملون وخطو الآية بهذا الاسم وهو الخبير واضح مناسب لأن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قد لا يبطلوا عليهم الخلق فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه ويبخل بزكاته ولا يعلم عنه فبين الله سبحانه وتعالى أن الله خبير بعملهم والغالب أن من منع الحق في ماله سلط على هلكته في الباطل يعني فتح له ابواب من الباطل يصرف فيها ماله فيكون مانعا لما يجب واقعا فيما يحرم ولهذا هدده هددهم الله بقوله والله خبير بما يعملون طيب في هذه الآية من الفوائد الكثيرة تهديد من بخل بما أتاه الله يخضر وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب في المال منع الواجب في المال هذا هو البخل الذي يتحدى يتوعد عليه ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان قد يغر الإنسان فيقول لا تنفق فيهلك مالك مالك من قوله ولا يحسب من الذين يبخلون بما أتهم من فضله هو خير لهم. ولا شك أن هذا هو الواقع ودليل ذلك أن الله يحذرنا دائما من هذا الصفحة فيقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأول من يغرن بالله والشيطان ومن فوائد الآيات الكريمة <تصفيق> إقامة اللون والتوبية على هؤلاء الذين بخل من أين يؤخذ من قول بما آتاهم الله من فضل أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من فضل الله فيبخلون به في طاعة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أمثيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عز وجل فالولد لا يقول إساني أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي والعلم لا يقول أوتيته بأنني فيه والمال كذلك لا أقول أوتد بأن سأيت فيه لأن الكل من من فضل الله فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها إيش من فضل الله فكم من إنسان خذل فلم يسعى وكم من إنسان سعى ولم يحصل على ثمرة فعصل السعي والثمرة كلها من الله ولهذا قلب بما آتاهم الله من فضله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الآخرين من البخل لقوله لا يحسبن له لا يحسبن له إن بخنا بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ومن فوائدها أن الشيطان أن الإنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسن فالبخل خلق سيء وعمل سيء قد يزين للنسان فيبخل مع أنه من العمال السيئة والأخلاق السيئة ومن فوعد هذه الآية إثبات الجزاء أو بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الداخلين ما هي العقوبة أنهم يطوقون به يوم القيامة حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص ومن فائدها تحقق وقوة الجزاء لقوله سيطوقون وذلك بواسطة إيش؟ وسط السيف. ومن فائدة هذه الآية أيضاً إقامة إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أشخاص. مأخوذ من قوله وللله ميراث السماوات والأرض. فبخلهم لن يخلدهم ديني. ولن يخلد المال لهم. بل هم سوف يجازون عليه وسوف ينتقل المال منهم إلى ورهتهم ومن ورهتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل ومن ثوائد هذه الآية إثباتوا يوم القيامة بقوله ما بحلو به يوم القيامة والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن به فإن وقع منه شفق فيه فإنه لا لم يتم إيمانه ومن فائزها إثبات علم الله عز وجل بقوله بما يعملون خبير بما يعملون تعملون قراءته لأن الخبرة فما قال العلماء هي العلم بإيش ببواطن الأمور ومن المعلوم أن العليمة ببواطن الأمور عليهم بظواهرها من بابعهم ومن فائد هذه الدعاية الإشارة إلى اسم الله الآخر فإن الله هو الأول والآخر من أية أخرى من قوله ولله ميراث السماوات والأرض فإذا ثبت عيثه لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر أزوجها نعم نعم نعم بس الخطاب والغيبة ما فيه إلا خطاب والغيبة بس هل هي ولا والغيبة أما نسأل المعنى هو هو نعم نعم أشرف حصلت الى الحي. نعم قد يشكو الشيخ أو قد يظن أن لله ميراث السموات والارض انها يعني لم تكن قبل يعني نفي أو موقف نفي العالمي اي لا علمته لله لا لا هي لله لكنها قبل ذلك بيد املاء ملاكها يتصرفون فيها والمراث الأخير هذا مع أن أهل أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقاً، فمثل ما دام الأ الأ الأموال بأيديهم فهو متصرف فيها حسب ما هو لهم فيه شرعان، لكن إذا ماتوا لم يكن هناك تصرف إطلاق، نعم. <تصفيق> وشلون؟ <تصفيق> نعم. إيه نعم. يدخل في هذا البخل في العلم ما شك من البخل في النار ننسو إلى علم يعلمه فكتمه قلت ما في الجامل منها. الله تقرأنا هنا سمع الله قولا الذي يقال إن الله بخير ونك أرياك زنك فيما قام وقترب الأبي لا أبغي بحق ونقول بك وعذاب الحريق لالك بما قدمت الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل وبالذي قلتم وبالذي قلت فلم قدلتوهم إنتم صادقين فإنك جبت فقد قضي وسلمني قبيض جاء ببعض والزبور والكتاب المبين بس أروه بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هذا <تصفيق> نعم في قوله ولا حسبنا قراتها الي نعم يحسبني. ولا تحسبني. ولا حسبنا ولا ولا يغسلنا ولا ولا يحسبنا نعم يحسبن وتحسبنا نعم لا لا عندي ثلاث ولا يحسبن ولا يحسبن ولا يحسبنا ولا تحسبن لا لما هي عندك اسين بالفوقيه عندك ما يحسبنّا. يحسبنّا. <تصفيق> الله هذا هي ابي الياء مفتوحه السين ومكسوره بالياء مفتوحه السين ومكسوره ما مفتوحه فقط نعم ها يحسب لنا من قال نعم طيب المهم في بفتح السين وكسر التاء بالفتح طيب على قراءة التاء اي لمن كلف النبي وال المؤمنين لو كان المؤمنين قالوا لا تحسبونني أو أين؟ للنبي واضح تحسب لمن يتأت ل لمن يصححون الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس أين مفعول تحسب الأول لمن داود؟ وش التقدير بخ لهم خير خير لهم طيب. ما معنى البخل صالح ما منع ما يجب بذله؟ نعم مع الشر طيب إذا ذكر البخل والشرط جميعا طيب إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل ما نعى ما يجب والشح الطمع فيما ليس الإنسان. طيب من جملة ما يُخبرنا به خالد هي يعني من الأشياء اللي يخبرنا بها مثل مثل المال الذي مثل منع الزكاة هل تحفظوا في هذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه. لا. هل ديننا على زكاة؟ إيه. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم: من من الله مالا فلم يؤدي فلم يف فلم يف فلم زكاته. يوم القيامة شجاع أطرى له زبيبتان يأخذ به. بإيش؟ بإهزمتي <تصفيق> يعني؟ فيه بيش فيه بيش فيه. يعني نعم. يعني شيء طيب ويقول ويقول انا مال انا الكنز انا تمام طيب ما الفائده من, من قوله ولله ميراث السموات ولله ميراث السموات نعم نعم يعني معناها البفل هو يبخلون على علشان يجمعون. فبين الله أنهم هو من نبي عليهم وسائروه بعد. لو لو أبقوا سيرحلون حلون عنهم. طيب بما ت بما يعملون خبيث. خالد الغانم فيها قراءتان. خالد الغانم أنت اسمك آدم ذكرين اقتراع بما يعملون اقتراع بما تعملون عرفت طيب ما معنى خبير؟ أين؟ ألم بإيش؟ لا لأن الخبرة أخص من العلم الخبرة أخص من العلم السلامة ها؟ الخبير هو العليم ببواطن طيب. هنا إشكال في قولي بما يعملون. أنا لم أذكر إلا, إلا في سبع في زمن مضى بعيدا لا ف... لا وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد. الحص، وهنا قدم بما يعملون على خبير، مع أنها متعلقة بها، فهل يعني ذلك أنه لا يعلم إلّا أو لا يكون خبيرا إلّا بما يعملون، بناء لهذا فائدة. ها، طيب، يحيى، آه. يحيى، الراعي. آه. إيه لكن الفائدة من أنه يقدم ما حقه تأخير إيه طيب حصل إيش؟ إيش ما وجه التهديد ما وجه التهديد بمعنى تهديدا له الله في التهديد لأن لا يقولوا إنه خبير بما يعمل الناس إلا ما نعمل نحن واضح؟ ولهذا في القرآن يأتي خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون في آيات أخرى عرفتم جماعة؟ إذن فائدة تقديم المعمول هنا غير الحصر فائدة وإيش؟ تهديد هؤلاء وأنه عليم بما يعملون بالأخص وبغيره من باب أولى طيب بل في قوله بل هو شر لهم يعني إبطالي هل هناك إضراب غير إبطالي؟ مثل هذه أيضا ماذا فعلناها لكم لا تظاهر انها واضح نعم والله إذا صح حين ثاني نعم نعم بل ادارك علمهم في الآخر يعني بعض بل في شك منها نعوذ بالله بلهم منها عموم هذه ما هو الثاني طي الأول الثاني يؤكد ويسمى هذا عند النحليين إضراباً انتقاليا طيب وأما الآية فهو طالب ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا الفائدة في النهر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغلياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الحق. ونقول ذوق عذاب الحريق أولا نتكلم على ما في الآية من القراءات يقول فيها قراءات سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول اللي الآن سنكتب بالنون ونقول بالنون أيضا وبناء على هذه القراءة يكون تكون ما مفعولا به وتكون قتل معطوفة على المفعول به والمعطوف على الموصوف على القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما نائب فاعل مرفوع نعم مبني على السكون المحرف ويكون قتل معطوفا على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرقم وعليه يكون قتلهم مبنيا على قراءة إيش يكتب ولا جد أن تقرأ سنكتب ما قالوا وقتلهم لا قتل ما يمكن يرفع إلا إذا قرأنا سيكتب طيب وعلى أنبياء غير حق ويقول هذه يقول تصادف أي القراءتين أو توافق أي القراءتين سيكتب ولا سنكتب سيكتب ويقول يوقع هذا بالحق أما الأنبياء هذه قراءتان الأنبياء الأنبياء والثاني الأنبياء كما في النبيين والنبيين فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ الهمز وهو الخبر وعلى قراءة الأنبياء تكون من النبوة أو النبوة وهي الارتفاع طيب يقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين الطالب أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات الأول القسم المقدر لأن اللام هنا وقعته بجواب قسم والثاني قد والثالث اللام في قوله لقد سمع. وإنما أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تحديد هؤلاء وعما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه مجرد ما يخبرنا عن شيفه مؤكد لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه قالت السمع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول أي سمعه سماع ولا نقول بأذنه لأنه لا يلزم من السماع بأذن بخلاف قولنا استوى العرش فنقول بذات لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه أما هنا ما نقول سمع بأذنه لماذا؟ لأنه لا يلزم من السماء ثبوت الأذن فها هي القرب يوم القيامة تحدث أخبارها أي تخطذ عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها مع أنه ليس لها ليس لها أذن الجلود والعيدي والارجل تشهد يوم القيامة هذا الإنسان بما عمل، وهي لسلها لسلها لسلها اثنين تكلم السمع لا، إذا لا يجوز أن نقول إن الله له أذن بناء على أن الله أثبت له السمع، لماذا؟ لأنه لا يلزم من السمع ثبوت الأذن. طيب إذا قال chilling cues أثبتت الله عينا نقول ما نقول نعم؟ نقول بلأ ألستم أثبتتم الله عينا أي نعم نقول بلأ اذا قلنا نعم عنا ما أثبتنا انتبه يا حجاج بلأ أثبتنا كيف أثبتنا الج вещات؟ أنه يرى من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبث نفسه أينه الثاني نعم لولا أن الله أثبت لنفسه إليه ما جازنا أن نثبت العين ولهذا نحن نؤمن بأن الله يتكلم لكن هل نقول بلسان أبداً لا نقول مع أن الله قال نزل به روح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لكننا لا نقول لله لسان ولا نقول لله شفتي نعم لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه ولا يلزم من الكلام اللسان لا يلزم من الكلام ثبوت اللسان بدليل أن الأرض تحدث تحدث الأخبار والجلد تشهد ويقول صاحب الجلد لجلده لما شهدت عليه فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولا يقول لي لسان وشفتان, وشفتان إذن لا يجوز أن نثبت لله إذن لسانا ولا شفتين بمجرد ثبوت الكلام واضح كما أنه لا يجوز أن نثبت له أسنانا لأن الأسنان إنما تكون لمن يحتاج إليها لمضغ الطعام ولا نثبت له أمها ولا وما أشبه ذلك لأن هذه تستلزم النقص إذ أنها آلات لعيش للأكل والأكل مستحيل على الله عز وجل طيب يعني نقول يسمع وهل هل يلزم من سماعه ثبوت الأذن لا لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير وهم أناس من اليهود منهم رجل يسمى في الحاصل ولا ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحد باسمه في القرآن إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط من الرجل المؤمن زيد بن حارث فلما قال زيد بن أهوطان زوج ما كان والرجل الكافر لا من هذه الأمة من هذه الأمة أبوا لها. أبو لها غيرهم ما ذكر، لأن الوص انتبهوا يا أخواني هذا تعليم من الله لنا لأن الوص أفيد ل... لعمومه هذه من جهة ومن جهة أخرى أنها قد تتغير حال معين قد تتغير حال معين يكون بالأول يكون بالأول فاسقاً مارداً كافراً ثم يسلم ويتب الله عليه فإذا تاب ولم يكن له اسم أحسن لكن لو ذكر اسمه فقع عارن عليه ولو تاب واضح جماعة طيب الثاني أنه أعم لأن تعليق الحكم بالوسط أعم من تعليقه بالشخص ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية احتمل الخصوصية وإذا قلنا بعمومه بعموم الحكم المعلق بالشخص فإنه ليس عموما شموريا ولكنه عموم تمثيلي تمثيل يعني بقياس كلام واضح واضح طيب لهذا إذا ينبغي لنا ينبغي لنا في مثل هذه الأمور أن لا نعين الشخص بعينه حتى ما هي لو أرادنا أن نتكلم على صحيفة خبيث فالاولى أن لا نعينه، لا نعينه. نقول مثل قال قالت بعض الصح، وإذا ذكرنا الكلام خبث أول لأن الصحيفة قد تغير. والثانيا إذا حصرنا إذا حصرنا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيح نعم لكن إذا عملنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيره أما إذا عينناها فقد يفهم السامع والسئم العام لأنه لا يعرف قيس أن البلاء خاص بهذه الصحيفة مثلاً لا يعرف النقيس فإذا عملنا جعلنا المسألة معلقة الوسط صارها على أنفل وهذه مسألة يعني القرآن يدل عليها وكذلك السنة السنة أيضا تدل عليها كان رسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان يقول كذا يقول ما بال أقوام من أجل الفائدتين اللتين نشرنا إليهم طيب الذين طاللنا الله فقير ونحن عنيان هؤلاء اليهود وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيوضع فوقه فرحت له بهذا وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا يا محمد إن ربك قد افتقر إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض مننا نسأل الله العافية ولم يعلم هؤلاء البلاه إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون فيما ادعوا حتى قولهم أن الله قد افتقر قد هم كاذبون ما يعتقلون هذا لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إسعارا للمنفق بأن هذا سوف يجازع بأنه سوف يجاز عليه كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي من قرضه فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل له بمنزلة القرض تفضلاً منه عز وجل وإحساناً, <تصفيق> وإحساناً لعباده والليهود لا يستغرب عن نصف الله بمثل فهم قالوا يد الله مغلولة فوصفوا بقف يد الله مغلولة ما يمكن وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب والسراح يوم السبت ولهذا يجعلون يوم السبت يوم الراحة عندهم قاتلهم الله وهم كاذبون في هذا قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الضغو الذين قالوا إن الله فقير وليتهم اقتصر على هذا أقول ليتهم بناء على ما بعد ولا اقتصر وصفهم الله بهذا الوصف ننكر من هذا المناكل قالوا ونحن أغنية فجعلوهم أكمل من الله جعلوا أنفسهم أكمل من الله وهذا غاية ما يكون من قال الله تعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا والإضافة إضافة اكتبه لي لأن جنوده يكتبون ذلك ودليل هذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقوله تعالى وهي أصبح أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسولنا لديهم يكتبون، إذا الكتاب هنا كتابة الله عز وجل بيده لا ولكن بملائكته، الملائكة تكتب، وأضاف وأضاف كتابة الملائكة إلى نفسه جل وعلا لأنهم يكتبون بأمره، وهم جنده كما يقول القائد فعلت كذا والفاعل غير ففاعله فاعل الجنود, الجنود فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه لأنه حصل بأمره وسلطته إذا سنكتب ما قالوا بإيس بملائكتنا, بملائكتنا والله عز وجل أحياناً نضيف الشيء لنفسه مريداً به الملائكة مثل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أقرب إليه بإيش؟ بملائكتنا ولهذا قال ولكن لا تبصرون مما يدل على أن القريب في نفس المكان لكننا لا نبصره وهؤلاء هم الملائكة. ومن ذلك أيضا قوله, قوله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا به بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه من مَنَحَ بِالْوَرِيْدِ الراجع فيها أن المراد أقرب إليه بملائكتنا بدليل قوله إذ يتلقى المفلقية عن اليمين وعن السمال قعي وهذا هو ما فققه سيحة سامة رحمه الله في كتابه في مواضع من كلامه منها كتابه منها كلامه في شرح حديث النزول وهو مسهور متداول يقول سنكتب ما قال لمجرد الإطلاع عليه أو للمجازات للمجازات بدليل ما يأتي في آخر الآلة قال وقتلهم الأنبياء بعيد الحق ذكر قتل الأنبياء غير حق مع أنهم لم ي... لم يقولوا إن قتل الأنبياء لكن ليبين يبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسوله وأنبيائه فقتلوا الأنبياء غير حق وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل لأن كل رسول النبي وقول قتلهم الأنبياء بغير حق القيد هنا قيد احترازي ولا قيد كاشف ها قيد كاشف يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق كل قتل الأنبياء بغير حق ومع ذلك لا يقتل يقتلون الأنبياء لشخصه يقتلونه لما جاء به من الحق أي واحد جاءت بهذه النبوة يقتل نعم وقوله الأنبياء من الحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا والقول هنا نقول ذوق عذاب حريق يقصد به الته الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أول أم لم يقل لكن من باب الإهانة وانظر إلى الإهانة العظيمة التحكم في قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم نعم يقال له وهو يعد في النار ثق إنك عند العزف الكريم إهانة لله أي أن عزك وكرمك لم ينفعك ونقول ثق على البحر في هذه الآية من فوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله أيها الأخوة وابن نهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.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 أيها الأخوة هذا هو الشريط الخامس والخمسون من تفسير سورة آل عمران فحدث المشفه به ورمز إليه بشيء من لوازم؟ الله ما عنده من بلاء زكي إيه. شبه الكفر بالصلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به، أينهم؟ لكن رمز اللي يلي بشئ من ملوث وهو الشرق طيب هذا على أنها مترية، على أنها تصحيحية تبعية. حذف المشبه وهو الكعب الذي لا. التص تصحيحية تبعية معناها أنها تجرى الاستعارة. بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشتق فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه على اختيار الشراء ثم اشتق من لف الشراء اشتروا على سبيل السعارة التصريحية التبعية عرفتم نعم اتركوها ماذا ماذا ما ما انا ظننت فيه دراسه السابقه طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما من ليلهم خير لانفسه اشكال نحوي خالد أنه رفع خير نعم خبر عنه عن اين اسمها الاسم الموصول ما طيب هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد الم المعروفة الآن؟ ها. غير الجارية على القواعد؟ القاعدة المعروفة الآن أن النفس الأمة عن, نفس عن لأنها اسم موصول وهنا كتابتها كأنها تتحصر هي عسل طيب ما معنى الإملاء؟ أن من نميلهم مش مالا نميل عملاء له, له نميله إن من نميله من نميله اللام في قوله تعالى يزداد إثمًا آدم ذكرية هل هي للتعليق أو للعاقبة تعليق يعني أن الله أمهلهم من أجزاء الإثم فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرعا فهد الله تعالى <تصفيق> حتى التاريخ ما لم يكفروا حتى الكفر كان كان يعني باعتبار في الله جزء من جل التعليم وباعتبار في أنهم ما, ما, ما هم عليه تكون للعاقب هو لابد لأنهم ممدد لا حكونة أن أن تطول عماره لاجل نزول مثمن لكن الله عز وجل قد يحب ذلك الحكمة تفضي هذا أظنتين من الله تواجد من الفضائل قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر ما نافية وكان فعل ماضي ناقص واللام يسمونها يسمونها لام الجحود يعني لام النفل وهي التي تأتي بعد كون منفي إما ما كان وإما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 أن يفعل كذا وهذا الامتناء ليس امتناء لعدم القدرة عليه فهو قادر لكنه امتناء شرعي أي يمتنع بحسب ما تقضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقوله ليذر أي ليترك وقولها المؤمنين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 بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معه. بدارق الذين آمن قالوا إن قالوا آمن، فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب. ولهذا قال على ما أنتم عليه عن من الخفاء والاشتراك حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل فإذا كان ملك للك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث فأنتم لا تعلمون ما في صدوره أي ما في صدور هؤلاء القبثاء المنافقين لأنكم لا تعلمون الغيب والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب وهذه الآية مقيدة بآية الجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق بين يديهم خفي رشدة رشد. هذه الآية تشدث أنا قلت رصدا أقول هذه الآية تشدث تماما آية الجل ولهذا قال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 الذي يريد أن يطلعه عليه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتد من الرسل ولكن الله يرسل من ي... من الرسل يشاء طيب الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه أناس... أن فيهم أناسا يخفى أمره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 ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي عن طريق الوحي ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين لحذيثة باليمان الذي كان يلقب بصاحب السر سر النبي عليه الصلاة والسلام ما بالآن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيثة في أسماء رجال من المنافقين ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حديث أفضل من حديث وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها من القيم في النية مرت علينا قريبا ما هي أن الفضل بشيء معين ياسز الفضل مطلق نعم أن الخصيصة بفضل معينة لا تستلزم الفضل المطلق وأن الفضل نوعان مطلق ومقيم. فهنا لا شك أن حليف رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين لكنه لا من هذا أن يكون أفضل مما له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههم المهم أن لا نعلم أن ما في قلوب هؤلاء ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم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 والانقياد والإدعان بدون اعتراض لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشري آمنوا بالله ورسوله وهكذا حال المؤمن حقا هو الذي ينقاد لأمر الله الكون فيرضى به وينقاد لأمر الله الشرع فينفذ ويدعم له معانا الانقياد الحكم الكوني يعم كل أحد